بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي ما أه... هو تعريف الصيام في اللغة قبل أن نبدأ الـ هذا, الـ هذا, الـ هذا, الـ هذا الاستنطاق إن بغي أن يعلم, يعلم السامعون أنني لا أخاطب الطلبة الجامعيين فقط فقط أه... أحد المصلين ظن أنني عندما أترح سؤالا فأنا أتوجه به فقط بالطلبة انا أتوجه به للعموم كل من ظن أنه يستطيع الجواب فليجيب وما لقيته عليكم إلا ليجيب من قدر بغض نظر واشف الجامعة ولا مشف الجامعة ولا طيب ما الصوى في اللغة الإمساك مطلق الإمساك تقول العرب صامت الشمس يعني قال قال امرؤ القيس واقتربت اقوامي جعلت عصاها لت كانه كسمه ده القيس يقول كان النجوم علقت في مصامها بامر اسك الثاني الى صم جندري فيما صاميها سمعتها في في مواقفها في في المواضع التي وقفت فيها اه, آه. وفي اللغه وفي الاصطلاح شنو هو واحد يرو واحد باش يسمعوه الناس واسمعوه تفضل فاصوت الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طبع الفجر إلى غروب الشمس إلى بنيات التقرب الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيات التقرب هذا التعريف أمس أتاني رجل من حذر معنا وقال إن بعض الناس في قنة من القنوات قال إن هذا التعريف الذي جرى عليه الفقهاء في هذا العصر ينبغي أن يعاد فيه النظر لماذا؟ لأن الآن المفطرات كثيرة ما لا تقتصر فقط على شهوتين البطن والفرج زمان نحن في زمانين كثر فيه أنواع المفطرات بغض النظر عن كونهما من مما يشتهى بطنان أو فرجا طبعاً أنا أهد النظر عن تسمية الإنسان لكن هذا الذي قاله هذا المتحدث في التليفزيون أذكر عندنا فيق أنا قلت للمصلي أمس قلت له إننا عندما نعرف الصوم هذا التعريف فقهة عندما يعرفون الصوم هذا التعريف عندما يصلون إلى الحديث عن أركانهم يقولون أركان الصوم ركنان النية والإمساك عن المفتيرات لماذا الآن؟ ما سبب كلامي أنه في الحقيقة من من بخسي هذه الأمة أن يؤتى إلى كلام المتقدمين فينسبه الإنسان إلى نفسه لا أرى هذا التعريف الآن مبقاش مناسب لأنه أحسن نقوله كذا وهذا الكلام الذي أنت تظن أنه أحسن أن يقاب قد قيل والو والو فسيت والنا غير يظن انك تاتي له من عندي وتستنبطه سن باطل وتشتهي دفيه شي حاجه ما بغيتو الا كان ينبغي ان يذكر كلامه ويرحم عليهم ماشي تمشيو نسكتو عليهم ونقولوا هادشي ديال ما تذكر على الموتى تكون فيه بركه اذا كان يجحد اهله فضله آه. ثم قال هو يثبت شهر الصوم بشي واحد لقى شي ترجمه للبشار تخرج رمضان عدم سهولة السؤال قال يثبت شهر الصوم باستكمال رمضان لماذا بدأ الكلام على الوسائل التي يثبت بها دخول الشهر فضل. لماذا بدأ بها لأنه لا يجب الصوم إلا بها وجوب الصوم متعلق بدخول رمضان فيجب أن يعرف المتفقه بأي شيء يحكم الشرع بأن رمضان قد دخل وما هي الوسائل التي يحكم الشرع بأن رمضان دخل نعم طيب قلنا هما يعني وسيلتان إجمالا وثلاث تفصيلا الإجمال أن تقول إن استكمال شعبان ثلاثين أو, أو رؤية الهلال هذا الإجمال للتفصيل أن تقول استكمال شعبان ورؤية الهلال بعادلين أو باستفادة وكنا قد تحدثنا أمس عن العادلين قلنا إن العادل هو ما ذكروا قالوا والعادل حر مسلم قد كلفاوى عنه وصف الفسق والحجرين تفاوى لا يرى كبيرة يباشر ولا على سغيرة يثابر والدليل على أنه يشترط أن يراه عدلان هو ما راه أبو داود الدرقطني عن حارث بن حاطمين أمير مكة قال عاهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية ننسك ننسك ننسك أن نأتي, نأتي بالنسك النسك عبادة أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ويدل لذلك أيضا ما رأى أبو عن ربعي بن حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما تجدون في سندي من الاسانيد عن رجل ايش تسمى هذا مبهم هذا يسمى مبهما لكن الابهام في تسميه الصحابي لا يضر لماذا لان وهذا هو لأن عقيدة المسلمين اهل السنه من اهل السنه من ان الصحابه كلهم عدول فإذن يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من صاحب المهم يكون أبو بكركم عماركم واحد كلهم عدون فلا يضروا هذا الإبهام عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشاهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لأهلنا أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا لأنهم رأوا هلالة شوال ويدل لذلك أيضا مرأوا الإمام أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوموني رؤيته وأفطئوني رؤيته, رؤيته وانسوكوا لها وإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا هذه الأحيث كلها تذكر تذكر الشهدين فلذلك قال هو إما بعد قال هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه يشترط أن يراه عدلا وطبعا عندما يقول يشترط أن يراه عدلا يعني يشترط في كل واحد منهما يراه وماذا يكفي أن يراه أحدهما فيخبر الآخر ويأتي آخر ويأتي يامي فيشهدان فهي ترى القضية يحتاج أن نكليهما يرى الهلال هذا الجمهور الجنهور ذه وقد ذهب بعض لأئمة وهم ذهبوا الحنابلة إلى أنه يكفي رؤية عدل واحد إذا رأى الهلال عدل واحد وجب على الناس الصيام واستدلوا على هذا بما رواه بما رواه الأربعة اصحاب السؤال الأربعة عن ابن عباسي رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبسرت لهلال الليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن أتشهد أن لا إله آئنا الله وأني رسول الله فقال أعرابي نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا ولكن هذا الحديث ضعيف فليس عليه عمل ولكن يدل لما ذهبوا إليه حديث صحيح وما رأى عمر أبو داول في سننهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال ترى الناس الهلال ترى يعني يقلبوا عليه يتطلبون رؤيته ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه الملكياء منهم الذهب إلى هذا الحديث وهو القاضي أبو بكر العربي قال إذا رأاه واحد إنسان واحد فيجب على القاضي أن يحكم بدخول الشهر بناء على شهادة العدل واحد المرهب أن الواحد لا لا يحكم القدر شابته ويحكم الجمهور ولكن لحنابلو العربي قال اكفي شابته الواحد لهذا الحديث لكن بالقرافي وغيره قال هذا الحديث فيه أن ابن عمر أخبر ولكن ليس فيه أن غيره لم يخبع فانت القضية يعني النقاش الفقهي لابده الآن لما يستدلوا علينا غيرنا بحديث وخالفوا ما ذهبنا إليه إما أن نقول نعم وما ذهبنا إليه غلط أو مرجوح على الأقل نقول مرجوح وإما أن, وإما أن يكون عندنا توجيه لذلك الحديث توجيه الذي ذهب إلى هو أنهم قالوا حديث ابن عمر فيه أن ابن عمر شاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولكن هل فيه أن غيره لم يشهد ليس فيه ذلك فإذا راجعتني الأحاديث الثلاثة التي ذكرت لك أولا والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهداء عدلين ترجح عندك منهبوا رجم قال إما بعدلين أو استفادتي جماعة لم يكذبوا في العدل يثبت الرؤية بخبر العدلين أو بالاستفادة ما يعني استفادة استفادة هي الشهرة وهو بإخبار عبيل شرح معنى الاستفادة قال أو الاستفادة معنى جماعتين لم يكذبوا في العادة معنى لم يكذبوا في العادة يعني يستحيل عادة أن يجتمي مع الكذب مثلاً لو أن أهلهم من كلهم دخلنا للجامعة دخل الإمام الجامعة ليلة النهار 29 من شعبان ما العشاء اللي يدخل عندهم الناس بأنه يرش ليلاً دخلوا عنده الدراري قالوا رابان هيباد دخلوا عنده العيالة قالوا رابان هيباد فوقعت شهرة هل تقبل العادة أنهم اجتمعوا فاتفقوا على الكذيب ثم أخبروا العادة تتحكم بأن هذا مستحيل جوج ممكن يتفقوا 13 20 ممكن يتفقوا الكذب وكي واحد وكل واحد من جاي ويبغي أن تنتبهوا إلى قول فقهاء تمنعوا العادة تواطئهم العقل لا يمنع العقل يجهز أنه يجتمع وقعم من الغرباط كاملين والتفكير يخذبوا العقل يقبلوا هذا لا يحكموا باستحادته تعرفوا أن الحكم الحكم ثلاث أقسام حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي الحكم الشرعي ما هو هو ما جاءنا بواسطة الشرع صلى وجباز كوجباز زين حرام الخمر حرام الرشو حرام إلى آخره هذه أحكام شرعية لأنها جاءتنا من طريق الشرع أحكام عادية جاءتنا من طريق العادة ما هي العادة؟ العادة يعرفونها بأنها هي التكرار مع صحة التخلف مثلا كيف يحكم الناس بأن زيت الزيتون يفيد من فيه جكا لمروح وتيك حف ويشرب مثلا مع العلق بين في الزيتون راتي تيدير لاباس هذا الشيء يعرفه الناس هذا حكم منتشر الناس كيف عرفوا هذا كيف عرفوا ان زيت الزيتون يصلح للزكام خبره به الشرع هاكاه به العقل لماذا شي واحد شرب كان تيعطس ولا كان وشرب زيت الزيتون فابلى من مرضه وشفي قال اهيا يكون مع زي زيت شيء قال زيت مل... فجر... لشي ساحبو رأى زيت الزيتون رأى يمكن فجربوا عندهم ذلك الدوار أو شيء عايزة دوار لحدهم توصلوا في انتشار ولكن هل يمكن أن يشرف أحدهم زيت الزيتون فلا يشفاه يبقى فيه كحفاظ وهذا اللي... لذلك أنا أقول إن العادة ما هي هي التكرر صحة التكرر ويجيب التكرر مع صحة التخلف أحياناً قد يتخلى ذلك شيء يقولون النار محرقة يات. هذا حكم النار تحرق هل جاء نبي هذا الشرع الشرع أخبر نبي أن النار تحرق إن شيء آي أو شيء حديث أن النار تتحرق يعني شيء واحد فرنساوي مثلا اللام يقرأ قرآنا ولا عرفه ولا سمع به ولا زمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مفرصه أن النار تتحرق أجدر لكم عارفه إذن كون النار محرقة هذا شيء لم يخبر الشرع هل أثبته العقل لكن ما هو الحكم العقلية؟ هو, هو العقل الذي يحكمه بثلاثة أمور إما بوجوب الشيء هذا الشيء خصيقه أو باستحالة الشيء أو بإمكان الشيء الشرع يفيد يحكمه بخمسة أحكام من الشيء أو واجب أو حرام أو مستحب أو كروة أو مباح هذه أحكام الشرع وأحكام العقل إما أن هذا الشيء مستحيل الآن أحد برا المسجد يسمع صوتاً هل يحكم العقل بأنه لا بدأ من مصدر يخرج من الصوت أم لا يحكمه هل العقل يقبل أن يوجد الصوت من غير وجود المصوت ها؟ يمكن هذا لا يمكن إذن المصوت هذا حكما وحكم العقلي هذا يعني ما يقول العقل يمكن العقل يقول ولا بدأ يكون شخص يخرج مصدر الصوت إما الإلسان إما راديو لا بدأ المصدر وهذا الأعرابي لماذا كيف استدل على وجود الخالق بي مخلوق العقل يمنع وجود خالق أو وجود مصنوع بغير وجود صانع وهي يقول لما هو واحد الأعرابي قالوا لها قالوا لها إن فلانا أقام ألف دليل أعرابية ليس أعرابية يمرأ من النساء العراب قلق لها إن فلانا من العلماء ذكر ألف دليل على وجود الله تعالى على وجودهم مش لذلك على على أنه رازقه قادره لا غير عن الوجود أجلت لهم قلت لهم لو لم يكن عنده ألف شك لم أحضر ألف جواب درهم سكينه هو, هو مخصوط ألف عنده ألف شك لكن مجال الأعرابي يقيل يعني ما دليلك على وجود من في خلقك على وجوودي من في خلقك؟ تدل على البعير من يمكن أن تكون البعرة، ولم تكون البعير؟ إذا كان لك%. إذا البعرة الآخرى البعر البعر البعر تدل على البعير والأثر يدل على المسير أن تتبلي الخطوات لم ت demek لا يâuيرين ولكن نتبليك علامة الجلوس في غير الأقليق نج podать لا بده وما ساعات لنا ال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماوات فيها ابراج وجبال ذات فجاج لا تدل على العالم القديم عقليا ممكن تخلف الان كل من يجحد وجود الله تعالى يجحد يجحد ضروره عقليه تن تماما يوجدك قبل ما يزيد على 20 سنة كانت واحد البنت بما كان يدرسوا معنا ديك في الثانوي مشات لفرنسا رجعت مشات تقرات تما رجعت ما قرات ولكن رجعت جات حتى جحد الرب ايوا شنو اللي تقول لي لو سيستيم هذا لو سيستيم شنو ت... شنو تتقصدي بالسيستيم هذا لو قادر حكيم حكيم لانه يعني نشي نهار ان شاء الله نتكلموا على حكم حي... الله تعالى الظاهره في خلقه في مصنوعاته وبدينا تدي تسول على كذا بعد بعد صفات الله تعالى واش هو كذا شو... هو دراح تيتي نت... تسمي سيست نحنا غير هو الاغراء بالجحود لانه جاي من الغرب تي خصنا نجحدوا كيما جحدوا نهار الى سلموا غادي والحكم ال... والحكم الع... هذا هو الحكم العاد ال... الاستفادة هذه ال... ال... ال... العلم الذي يقع بها علم قويم جدا ينشيك أن يكون علما عقليا نحن بلنا نجمع هذا شيء ال... من قويم فقهاء تحكم العادة باستحالة تواطئهم على الكذب لأنه جرت العداء أن لا يمكن للجنب الغفير أن يجتمعوا فيكذبوا ولكن العقل لا يحيله العقل يحيل مستحيل أنه واحد زائد واحد ما تسويش جوج هذا حكم عقلي واحد زائد واحد يسوي جوج حكم عقلي هذا وما يختمز فيه أن الجوج أقل من الكل حكم عادي هذا حكم عقلي حكم عقلي لا يمكنك أن نجح هذا كذلك الاستفادة قالوا يعني هذا العقل لا يحيل ذلك وإنما العادة التي تحيل لم يعرف أبدا أن هذا العدد الغفير يقدر على الاجتماعي التواطئ على الكثير طيب قلنا إما بعد لين أو استفادة إذا كانوا لماذا يذكروا الاستفادة إذا كانوا يقبلون الخابران أثنين استفاده قطعاً أكثر من أثنين هذا هو لأنه في الاستفادة لا يشتري طول العدالة نحن قلنا إما بعدلان إذا كان العدلان يشترطوا فيهم العدالة الأثنان يشترطوا فيهم العدالة ولكن الاستفادة إذا كانوا غير براري والعيالات يعني كانوا الرجال شوفوا وابقت في ذلك المدينة غير من النساء وغير العبيد وغير وغير الدراري والصيديان وكذا وكلهم أخبر بأنه رأوا الهلال فإن القاضية يحكموا بثبوت الشهر وبوجوب الصيام لهذا يذكرون الاستفادة حتى لا يقول قائل هم يذكرون اثنين فإذا كانوا يعملون بشاهدة الاثنين فلأن يعملوا بشاهدة أكثرهم أو لا. لكن لتفهموا أنهم عندما يذكرون اثنين اشتريطوا العدالة أما الاستفادة فلا يشترطوا فيها العدالة يثبت شهر الصوم باستكمال شعبان أو برؤية الهلال إما بعد لون أو استفادة جماعة لم يكذبوا في العدد فبالثبوت يمسك إذا ثبت الشهر بإحدى هذه العلامات وجب الإمساك قال هو ولو بعد الفلق الفلق عفته قل عزيزي ربي الفلق ما الفلق؟ اه هو ذاك فلق الصبح يقال فلق الصبح وفلق الصبح وفرق الصبح الضياء الابيض احنا الان تجري العاده اننا نسمع بدخول الشهر في الليل اما اذا راي الهلال التلفزيون لم يرى رات تكتمل العده نستسق لا اشكال لكن اذا مثلا في ليلتي في, في في في اليوم ال29 من شعبان ولم يذكر ان الهلال قد رؤي وبات الناس على انهم يصبحون في اليوم الثلاثين من شعبان وفي الحريق الظاهرة قلنا في الصباح أو الآداء شيء وحدين بلهم الهلال يمكن هذا الشيء ولا شيء ممكن ممكن الهلال يرى رمضان معي اليوم النار رمضان ماذا يصنعون الناس؟ هو الناس فطروا كله وشربوه وشربوا الماء إلى آخره قلنا لأنا تطيبه في الغداء فلاذا يجب الناس؟ قال هو فبالثبوت أمسك ولو بعد الفلاق يجب الإمساف ولو طلع النهار ما نفعله في المكان الذي لنا؟ يجب قضاء ذلك اليوم فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلاق يجب, أن يجب الإمساف ويجب الاستمرار في الإمساك إلى المغرب إلى هرب الشمس ولا يعد ذلك اليوم، يجب القضاءه مفهوم، إذا ما الذي يترتب إذا, إذا رؤية الهلال قبل طبوع الفجر، سألوا أن الحرمس ستصوم لكن إذا رؤية الهلال، بعد طبوع الفجر الفرد وصل إلى أدنس بقي مكلون ونقال يالله الصبح، ورجعين في حالاتهم وإذا من أشراف الراديو أو شيء أولى المؤذنون في المساجد يقولون اليوم نار لون فرمضان، رعادي من الهلال ماذا يدير الناس؟ يصوموا لبد إذا دخل رمضان تخسط صام ويرددك نار أو لا علاش أو ما كلوش؟ ما نووش لم تبيت النية فإذا لبد من قبائل ذلك اليوم قال فبالثبوت يمسك ولا وبعد الفلق وحكم شوال على هذا النسق حكم شوال على هذا النسق الذي ثبت به دخول شهر رمضان من رؤية العدلين أو الاستفادة أو إكمال عدة ثلاثين كذلك اعتبره في دخول هلال شوال فكذلك اعتبره في الحكم بدخول هلال شوال إما أن يرى الهلال عدلين أو يستفاد بأنه رؤي أو أن يكمل رمضان أن يكمل رمضان ثلاثين وحكم شوالين على هذا النسق ثم قال ومن نوصهم بلا وبان ذاك اليوم الرمضان قبى هو ليمضي على امساكه ويلزم التكفير بانتهاكه هذا الآن يشرع في الكلام على يوم الشق أحكام يوم الشق ما هو يوم الشق فوق فوق ثلاثين هو ليوم الثلاثين شبان فوق ليله ايش ليله الثلاثي ما الذي يسبق الليله اليوم الليله ال 27 هي هي إمتى؟ هي لغه نهار 27 اذا الناس اللي ما تصليوش الليله ليله يعني ما الذي يسبق في رمضان صارت التراويح ام الصيام تراويح لم يكن تتصمعاً في التراوح لا أرى ذلك صعف تلينة مشاهدك ليلة قال إذن يوم الشك ما هو قلتم توم هو ليلة الثلاثين يعني الليلة التي صبيحة هاي هذا هو يوم الشك تعرف ناقص هذا هذا تعرف ناقص ما هو التعرف الدعم هو, هو كما ذكرتم الليلة الثلاثين التي صبيحة ويوم ثلاثين بشرط بشرط مجود الغيم لماذا؟ لأن إذا وجد الغيم يمكن أن يكون الغيم موجودا ولكن ما حيل بيننا وضعنا ورؤية أما إذا كان نجوه صحوا والسماء لا غيم فيها ومشفنش لملال هذا بقي شي شك نفهم إذا الليلة الشك أو يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء فيها غيوم أما إذا كان الجو صحول فلا, فلا شك قال هو ومن ناوى الصوم بلا سيقان الآن هذا إنسان في اليوم التسعي والعشرين من رمضان في اليوم التسعي من شعبان وغرب المغرب غربت الشمس والسماء ذات غيم الناس تتراء الهلال ولكن الغيم يمنع عوئيته وما جتحت قال قد رأينا الهلال لا حصلت رؤيه ولا حصلت استفادة ولا كاملة العباد ما قال هذا الإنسان هو قال أنا غدقتين صباحاً صحيح إلا ستبقى رمضان هذا صحيح إلا ما رمضان رأينا فلا هذا صام هاي. قال هو ومن نوى الصوم بلا لا يجزل بأن اليوم الذي سيصنه هو رمضان لا يستيقن ذلك طيب إذا كان هذاك اليوم اللي قالوا وغاً يصنه صدق ماشي رمضان بسألة واضحة ولكن إذا كان هذاك اليوم كان هو رمضان نيس يعني في الغب زالت الغيوم فرأي الهلال قال اليوم أنا بعد دارنا كانت نويت البارح قلت غادين سمح صايم إذا كان رمضان رمضان الحمد لله هذا رمضان ها, ها. ما ما حكمه طيب احسنت يعني قال هو ومن نوى والصوم بالاستيقان وبان ذاك اليوم من رمضان كان هذاك اليوم من رمضان قضاه, قضاه؟ يعني لا يحسب له ولماذا لا يحسب له النيه يشترط في الصوم الجزم بالنية إذا ما كنت جزم ما كنت صيام وهو النيا عندهم تردد إلى هذا رأيك قد يصوم إلى ماذا قضاه قال وليمضي على إمسكه أميش غادي يقول إيوانا تبقى الرد غادي الرد غير ما هذا النهار رأى همضي وضح قال قضاه وليمضي على إمسكه ويلزم التكفير بانتهاكه يعني إذا انتهك حرمة ذلك اليوم وأكل عالما بأنه لا يجوز له الأكل واجب عليه القضاء والكفارة ومن نوصى مبيل استيقان وبان ذاك اليوم من قضاه هذه قضاه واضح وليمضى على امسكه لماذا يمضى على امسكه لأنه رمضان ويلزم التكفير بانتهاكه ولكن الضلب لنا قال هو بانتهاكي يعني إذا انتهك معناه عالم أنه رمضى ويعرف أنه لا يجوزونه الفتر وقال نسوا في الفتر أنا, أنا رمضي الفقية رمضيش مديش خصين ردوا ردوا والله مننا كل قال لا ردك ساعات تردوش هدين أخرين ولكن إذا كان جاهنا بالحكم مسؤول حد وقال قال يا رأى لا تنرخ تكتبك إيه شلدار وقاليشت ضاع علي النهار ده الله يوصح بوحد برد ديلته وصابت لي برد ديلته قلت لكي يكون مخامر كي <تصفيق> هذا يلزمه القضاء فقط ولا تلزمه الكفارة ما الفرق بين الرجلين عالمي. هذا كممتهك عامد عالم وهذا جاهل يعذاره في مثل هذا قال ومن والصوم الصوم بلا وبان ذاك اليوم الرمضان إقباه وليمب على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه ثم قال وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صابف والتطوع لا محتياط الآن ومزال الكلام على يوم الشك اليوم الشك... اليوم الذي يشك فيه الأصل فيه أن صيامه مكروه الزفر <تصفيق> بالحارث قال كنا عند عمار ابن ياسر ففي اليوم الذي يشك فيه اللي ما كانش علياون يشك فيه يعني حنا انت فاش منهار حنا لا صورتوا احنا, احنا, احنا في اليوم الذي يشك فيه معناه حنا في النهار حنا في 30 والميلة المارح كانت سمغيرة يعني نحن صابحين في يوم يشك قد يكونوا في رمضان وقد يكونوا في شعبال مفهوم قال كنا عند عمار بن يسير في اليوم الذي يشك فيه فقدم لنا أكلا واحد رجع اللور كأنه صائم فقال فقال عمار من صام, اليوم ق... من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وبثل هذا يقال بالرأي بشارة عرفة عمري لما كانش عنده علم النبي يصلى على السلم أن ذلك اليوم لا يمتعي السيال فيه أن يقول هذا كيف تعرف أن هذه معصية لرسول الله, صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عندك علم بأنها معصية لرسول الله, صلى الله عليه وسلم فقال هو وصيم يوم الشكي أحيانا يكون الإنسان عنده عادة ممن اعتاد صيام الاثنين والخميس عنده هذه العادة لعام كله تصوم اثنين والخميس واثنين كان هو اليوم الذي يشك فيه هل يصومه أم لا يصومه هذا لا يكره له صيام لا هو يقول وصيم ما هي ما هي هذه كيف بني صمع من بني المجهول؟ كيف, سا... كيف هذه الصيمة؟ على وزن ما هي الصيمة؟ فعيلة لابدأ الماضي لبناء المجهول لا بد أن يكون الثلاثي لا بد أن يكون فعلة ولا؟ خرجة بني المجهول نا عسى ها يعني دائما الفعل الثلاثي البناء للمجهول دائما يكون على الضم فعله كيفاش اصلها صلوينة. لماذا قلبتوا ياء اوا صارت صارت صوينا ثم وبدأ يكون الدمات كثرة لا لا نريد أن نريد أن نريد أن نريد الدمات كثرة لماذا؟ يقول شيئاً لا يريد يقول لماذا؟ استثقال كثرو بعد الدم العرب قوم يكرهون الثقر الثقر حتف الكلام الثقر في الأشخاص يجب أن يكون هذا الإنسان تقيل هذا شيء يحدث عن الخطر مع العرب يجيو عليه صوتو الاشياء شي واحد جاء عند جاء كان مريض الشابي واحد انسان واحد عالي من العلماء قدام كان مريض وجا عنده واحد الانسان من الثقال تزورو هو يقول ليه والله يا عمي لولا ان اثقل عليك لا كل يوم مرتين ويقول لي الشعبية وخافيت بلانيت بيه ويقول عنده جاي عنده كل نهار جمران قال لي والله يا ابن أخي إنك لثقيل علي وأنت في بيتك فكيف فكيف, فكيف إذا زرتني كل يوم مرتك فالعرب تكره الثقال حتى في الكلام سوهينا تقيل فدائما ينفرون إلى الخفة حيثوا ذلك الضمان من فوق الصاد وذلك الكسرات من تحت نية جابوا هذا الصاد, الصاد. فقيل سوهينا تشعر خفيفة وصيمه المشكي يعني يصيم بلا كره للتطوع هذا الشيء قلنا لكم دابا شي واحد تيصوم اثنين الخميس او شي واحد مثلا تيصوم دائم الايام البيض 13 14, 15 لا ما يمكنش <تصفيق> راه الناس راه ساكتو <تصفيق> كون سكتي واحد شويه راه غادي دوزاج 13 14 15 حتى نتكلموا على 30 امم يعني ممكنه يتصادف وَصِيمَ يَوْمُ الشَّكِّلِ التَّطَوَّعِ وَالنَّذْرِ إنسان مثلا نذارا أن يصوم الأسبوع الفلاني فصادف من ذلك الأسبوع الفلاني أن آخره مثلا وكذا كان فيه يوم شك هذا يجوز أيضا صومه بلا كراءة وَصِيمَ يَوْمُ الشَّكِّلِ التَّطَوَّعِ وَالنَّذْرِ إن صادفة يعني إن صادف ذلك اليوم الذي يتطوع فيه أو اليوم, اليوم الذي يزير صادف يوم شيء والتتبع الشيء إنسان له عادة يسرود صوما يسروده ويتابعه فهذا كله يجوز صومه بذكرها لا لاحتياط إذا أراد أن يصوم يوم الشكل لاحتياط فهذا هو هذا هو المكروه وهذا هو الذي يتنزل عليه قول عمر بن يسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاه أبا القاسم يعني من صام اليوم الذي يشك فيه بنية الاحتياط لرمضان على هذه الاحتياط ماشي مزيئة علش غدي عصي أبا القاسم الاحتياط ماشي مزيئة ولا للدين لا ممكن ما, ما تكلوا فرغة يصوم ست يوم من بعد بدعم؟ لا هو يجو الصوم لذرك حتى لا تصير عاده هم يقولون ان في مالك ان في الفقه المالكي واحده مساله يتساهل فيها غيرنا من اهل المذاهب ولكن الامام مالك رحمه الله كان يتشدد فيها غايه التشدد ما هي ان يراها التقديرات الشائعه مثلا الفطره صدقه الفطر هي صاع يا صاع تقريبا 2 كيلو يشكيوا الصنزرع ولكن الا كان دقيق راه تتبدل الا كان فول ولا كان الا مثلا شي شعبت هياكو يرفل راه تتبدل ساعه من الفول باش يوصاع من الارز ماشي هو صاع من الدره ماشي هو من انا ما يبانش الانسان انا وجد لي نص الزرع راه يجكيوا نص دقيق يجكيوا نص ديال الدره الى اخره صا اي شي هذا ايوا مالك يكرهوا خرج ساعة الفترة أنتونا خمسة في العائلة خمسة أسوأ وبغيتي بغيتي التطوع بغيتي ما في نزيد تلك ساعة ولكن الزكاة الشرعية هي هل يقدر دي لها غيرنا بأهد ماذا يبتلك لك للمكين لم... لماذا لأن مثلا من أراضي أن يتطوع بصاعين الساعاني تضمنهما ت... يعني متضمن من ساع رأي الزكاة الشرعية وزيادة لكن لماذا الامام مالك كان يكره الزياده؟ انا هو تيشوف واحد الشوفه الكلام اما كلام له وجهته له معقوليته راه انتي لاش بعد لكن الامام ما يقول تيقول لي لو الناس تسهل في مثل هذا وياتي على الناس زمان تقل فيه علماؤهم ماكوش عارف واش يخرج تجاوز التقديرات الشريه مابقاش عارف فين ينقص وخنشو العلامات قد التقديرات الشريه يمكن العوامل نقصوا وتكبر كلشي عارف واش كاين السر هي تزيد هما هما لكن هي مناع كامله الزياده في العام المقدرش راه مقدرش راه هذا هو عرفو خرجو و تزيد له عام قالو لا لا احتياط بحال هكا الاحتياط واحد غديل يأتي احتاط نهار واحد اخر يحتاط يومين كما قلنا نحن هما النصارى كانت تخصى 30 و 50 يوم هذه النظرة التي كورها من اجلها الصوم اليوم الذي يشك فيه الاحتياط والامام ملك كان يكره احتست يوم من شوية ومتبعش يكره الصوم احتست يوم من طبعاً استقرم ذهبه بعد ذلك على استحذاء صوم الستة من شوال لكن في أوائل الميهد الإمام الملك كان يكره صومه لماذا؟ قال ليلا نظن الجهله أن الستة من شوال من تمام صامي رمضان يعتقدون وجوبا الناس تشوف دائماً العلماء وأهل الفضل والناس كل شيء حيص على سيندير شوالي صومه فشغل يقولوا لا يتم رمضان إلا بوصيام الستين من شوال في فيجعلون واجباً ما لم يجعل الله واجباً لكن طبعا الآن ما أظن أن هذه العلمة التي أجلها تاريها الإيمان وما ذلك موجودة ما, ما يوجد أحد الآن يمكن أن يقول أنه رأى الناس يخافوا أو يظنوا أو يتهموا أنها رأى الستين من شوال واجبت الصيام فإذا بما أن هذه العلمة التي خافها الإيمان منك زالت زالت معها الحكم أيضاً وقياً استحبابه الصيام صيام لا يمحتياط وعليه يقضي يقضي ماذا يقضي اليوم الذي صامه الذي هو يوم الشرع ولو صادف وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض هذا كاليوم الذي يشك فيه هو يوم الفرض هو اليوم الأول من رمضان وصادفه في الصيام هل يحسبونه ويعتد يعتد به لا يعتد به ويجب عليه أن, أن يقضي هذا معنى قوله وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع لا محتياطين وعليه يقضي يوما ونو صادف يوم الفرض. الأصل في الكراهة صيام يوم الشك هو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في عن أبي هريرا الحديث ورواه أبو هريرا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين ما يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما قبل ذلك فليصوم هذا هو اللقنة عند شيء عادة من الصوم اثنين وخميس ولا عند وهذا فلا يكره له صيام يوم الشكر لا احتياط عليه يقضيه من ولو صادف يوم صرط ثم قال اوجبه بالشهري باحتلام وصح بالعقل وبالاسلام ونيه سابقه للفجر ككل صائم وكفاه الشات هنا اشراح في الحديث عن شروط الصيام الشروط ما هو الشرط الله هم يقولون هذا هو الشرط اللي هو العلمة هو الشرط هل هل ينظروا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها والشرط في الاصطلاح الشرط الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجوده لا والشرط ما, والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم ما يلزم من عدمه العدم مثلا الوضوء شرط للصلاة يلزم من عدم وضوء عدم الصلاة إذا صلى بغير وضوء هل يحتسبوا صلاته الشرع يحكوا بأنها معدومة فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من وجوده من عدم إذا وجد الوضوء هل يلزم من وجود الوضوء وجود صلاة قد يتوضأ الإنسان ومشي ناس يتوضأ بشيخ القرآن إت... إحنا قلنا يتوضأ هذا كوضوء منه بغير الناس وضوء ناس. يعني لا يلزم من وجود الوضع وجود الصوم ولكن يلزم من فقد الوضع فقد الصوم فالشرط هو ما يلزم صالح فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود العدم والشروط ثلاث أقسام عندنا شروط وجوب وشروط وصحة وشروط وجود وصحة ما شرط وجوب شرط الوجوب معناه أن هذه العبادة لا تكون واجبة عليك إلا إذا حصل ذلك الشرط إذا لم يحصل الشرط فليست العبادة واجبة مثلا الصبي يجب عليه الصوم البلوغ هذا شرط لنجيب معناه لا, يك... لا يكون الصوم واجبا إلا عند من تحقق فيه شرط البلوغ ولكن هل الصبي إذا صام يصحوا من هنا يصح يصح يكتب صوموا لذاتكم بزاف من الناس يصومون لذلك 27 تصوموا لذلك 27 يأكلوا ويأكلوا <تصفيق> ويأتي صنوا النهار صنوا <تصفيق> <تصفيق> لماذا حلت نيلة 27 وعشرين؟ إذا صنوا نيلة 27 وعشرين يأكل نهاره ويأكل نهاره ويأكل نهاره ويأكل نهاره فعلى كل حال الناس هذا الصبي صغير غير البالغ الذي صام صح صيامه وقعه جرعه المرأة التي الصبيه إذا حج بثاف الناس يدعون معه مثلا أولادهم قلت نصينا الناس اللي يدوا ولادهم للعمره خصو... تخليه يدير العمره خليه يطوف خليه يصعد ويريح على ماش تديناه ولكن ما درت حتى هو انا دار عمره غير يخلص غي خلصتي فلوسك ما, ما ذلك الولد على يديه وقالت يا رسول الله الي هذا حج قال نعم ولك الاجر ما هو حج واش حج الاسلام لا لان حجة... لم يخاطب بعد بحج الاسلام باقي مبلغ باقي لم يجري عليه التكليف أصلا ولكنه أجر وأنت أيضا حاجة اشتبهينك أجر وهنا نفتحوا واحد الباب واحد الباب نشدد عليكم شوية ولكن مزيان اللهم تعرفوا ولا باشتلي ما بغير يدي معه حد يكون عارف بدا هذا الصبي الذي تذهب به طاوطيت طاوط تف ط راه انت دري عندك سنين سنين الطواف قريب الحال دغيا دغيا ط مشى للسعي السعي طويل دار واحد الشوط ولا جوج قالك عييت وانت تهزو هزيتيه هو راه ما تيسعش هذيك الساعه انتي تسعه هو راه ما تيسعش يعني الا مشى ديك الساعه وحسنتي ماذا تدير؟ طبعاً لا يمكنك أن تخلص لك أن تنشى عيتي أو تنشى أو تنشى أو تنشى أو تتسالي أهزوه أو تاني أسعى به مفروم وفي حالة كل شيء، إنه أحد يدير أو كروسة أو أهزوه أو أدهر أو أخذ أنه أحد يهز يجب أن يسعى الساعة لنفسه ثم يسعى لي من يحمل أولي منه أما لكي تسحبك راجع، لا فوحدة أما تجمع لك فهذه اجابتها لها دراء فقلنا الشرط الوجوب شرط الوجوب ما هو شرط الوجوب هو الشيء الذي لا يحكم بوجوبه عليك حتى تصف بحتي يكون فيك ذلك الشرط والصحة شرط صحة يعني شرط صحة هو أننا نقول إن ذلك شيء لا يصحه منك ماذا لا يجب عليك لا يصح منك يعني وخضيه أما صحيحش مثلا الحائب إذا صامت هل يصح منها صيامها <تصفيق> يقول طهار الآن النقاء منذ الحد شرطه صحة معناه لا يصح منها الصيام حتى يحتحقق فيها شرطه النقاء يد صامت جاء صامت ما صحيحش نفهم كلام إذن هذا هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة وأحيانا قد يكون شرط واحد يجتمع فيه الوجوب والصحة هو الآن يتحدث لكن هذا الترتيب الذي ذكره هو الشروط ليس هو الترتيب المشهور عندنا في المثابة هو ذكر بعض الشروط وأهمل بعدها بناء اكتب ذلك السؤال بناء على اشتهارها وعلم الناسبها حيانا العلماء اشتدروا شيء حاجة شهورة عن الناس ومعروفة ولا يخطئ فيه الناس فيها لا يكتبون فيها هذا الشيء هو على شبنا ولكن بحل ما عارش أنه رغبين جيوحنا خصنا كل شيء نكتب حنا سنتحدث عن ما ذكر هو ثم بعد ذلك نذكر لكم الشروطة بتمامها قال هو أوجيبه أو سيتحدث إذن عن شروطي الوجوب أوجيبه بالشهري الشرط الأول هو وفي الحقيقة يلا بدين بكلامه هو هل يتكرروا الشروط شروط الصوم ثمانية منها شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط وجوب نصحة شروط الوجوب فقط الشرط الأول هو ثبوت الشهر دخول رمضان متى يحكم بيعني لا نحكم عليك يا فلان بأنه يجب عليك صنو رمضان إذا لم يفر رمضان إذا الشرط الأول من شرط هو دخول الشهر وضح هذا الشرط الثاني البلوغ لا يحكم عليك يا فلان بأنه يجب عليك صيام شهير رمضان إذا لم تكن بلغا ولكن نحن قلنا هذه الآن شروط وجوب فقط وفي حقيقة هذا الشهر هذا الشرط الفقهاء يذكرون أن دخول شهير رمضان شرط وجوب فقط الواقع أن هذا في نظرة الكلام لابد أن يكون شرطا صحة أيضا لأن هناك شخص صام شعبان،, شعبان على أساس أنه اليوم الأول من رمضان هل يصح منه؟ هل يصح؟ لا يصح لأنه ندخل رمضان فإذاً دخول رمضان هو شرط وجوب وصحة معاً شرط وجوب ما يجب عليك صيام رمضان حتى يدخل وشرط صحة أيضاً لأنه ما يصح منك بنية أنك تصم رمضان يصح منك هكذا إطلاقا ولكن إذا نويت في اليوم التسيء العشرين شعبان وقلنا في اليوم الثلاثين شعبان أنك تسوم رمضان هن يصح منك لا يصح قلنا الشرط الثاني البلوغ وهو شرط وجوب فقط لماذا لأن الصبي يصوم ويصح منك أبلا يصح فإذا لا نقول للصبي أنت لا يصح منك الصوم حتى تكون بالغا لا يصح منك ولكن لا يوجب عليك حتى تكون بالغا إذن هو شرط هجوب شرط هجوب فقط الشرط الثالث القدرة على الصوم لأن الذي فقد القدرة على الصوم لا يجب عليه الصوم مثل من المريض الذي لا يرجى برؤوه أما إذا كان يرجى برؤوه هذا يجب عليه لأنه يجب عليه أن يقضيه اما المريد الذي لا يرجبؤه الشيخ الفاني همم لا شيء عاجز عنده المانع والشرط الرابع هو الاقامه المسافر لا يجب عليه الصوم ولكن هل يصح منه لا يصح اي يصح هل نقول او سمك غير صحيح صحيح لا, لا نقول أي, أي المسافر لا يصح منك الصوم حتى تكون مقيم إنما نقوله لا يجب عليك الصوم لكن إذا فعلته صح إذن هذه أربعة شروط الثبوت الشار هذا غير خلوه نحن نذكره معه شروط الصحة والوجوب إذن شروط الوهوم فقط ثلاثة البلوغ والقدرة عن الصوم و لإقامة. وعندنا شرط صحة فقط شرط صحة فقط منها العقل لا لا مش العقل لا الإسلام الاسلام وهذا شرط صحة فقط فمن هذا الكلام معناه اننا نقول لغير المسلم لا يصح منك حتى حتى تسلم من غير المسلم حتى ومعناه يجب عليه ام يجب غير المسلم لا عليه الصوم ويجب عليه الصلاه ويجب عليه الزكاه ويجب عليه كل واجباته وتحرم عليه كل المحرمات ولكن اذا قال لك سيديو أخو واجب علي أن نصوم إيوه واجب إيوه أنا صاحب وأنني ما بغن سلمشي غن نصوم إيوه نصوم <تصفيق> إذكرون أن وزيرا من وزراء أحد خلفاء إبن العباس كان له صاحب نصراني فقال له ما أحسن دينكم لو ما فيه من الصوم أنه يوجب الصوم ويمنع من شرب الخمر وأنا ما قد نصوم والخمر ليس لن نصبع عليها هو يقول لك الوزير قال لي اسلم لا تشرب الخمر هو يسلم هو يقول لك هذا لماذا شربتك الخمر يجب أن نزيدك وإذا كنت أريد أن أعود إلى المستراني يقول <تصفيق> <تصفيق> لك في, في كتب الأدد لا يريد أن أعود شيء <تضح> <تضح> إيه هذا الشرط الأول قلنا ال ال الإسلام شرط صحة والشرط الثاني من شرط الصحة فقط أن يكون ذلك اليوم من الأيام التي يصح فيها الصيام وعن نشي أيام لا يصح فيها الصوم هذا أيام العيد هذا عيد الفتر عيد الأضحى عيد الميلود <تصفيق> العيد كلها الاخره يجوز فيها الصيام الا عيد فطر واحد اضحى والثاني والثالث من من ايام الاضحى ايام تشريق رفع الربع ايام تشريق راهي نهار ثاني عيد وثالث عيد وربع عيد وكاحنا رابع عيد راه ما الكلام يرى الفطر لا يصح صيامه لا يصح ميتشو قال لك لا سيدي على راس لا يصح ليس بصحيح يوم الاضحى ليس بصحيح الصيام فيه يوم نهار ثاني عيد عيد كبير عيد كبير, عيد كبير. عيد كبير. ماشي ثاني عيد صغير ثاني عيد صغير هذا راه الناس تصوم شواد عيد كبير وثالث عيد لا يصح فيهما الصيام وضحك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام تشريقي أيام وأكلين وشرب فلا يصح في الصوم إلا لوحد نوع واحد بأنواع الإمسان أش هو؟ شكو؟ شكو؟ هذا التوافير خلاف من فقهة لا اللي هو في الحج ولم, ي... لا لا. ولم يجد هديانة هو متنتيع خصوص بحياته متنتيع خصوص اشو سميت هذاك الذبح؟ هذا ماشي سميتو الفديا اه سميتو هذه ولكنه لم يجد مالا ليشتري به هذه اش تيقولتوا اش تاع خالد؟ يسمو في حج وسبعه اذا رجعت اه هذه هذيك الثلاث ايام في الحج يجوز أن يصوم فيها نهار ثاني عيد وثالث عيد علاش؟ لان هذاك اصلا ما عنده عيد هو من جمله الحجاج من من بلاءه الحجاج هذاك الشيء تيديروه في منن واش تيتي احنا كنا من تاع الحج تنقسوا في مخيم المغربه فتنكونوا تيتي تحل تتحدثي انا على المغربه ما نقدر نتحدث ولكن نعجب على كل خطا خطه قلت وش يديروا المغربه مثلا هما كان عندهم العيد يوم النحر في الحج يسمى عيد يسمى يوم النحر عندهم اعمال يوم النحر ها عندهم يوم النحر <تصفيق> اليوم الغد هو أول أيام الشريخ هذا يسمى هذا الفقه يوم القر ويوم الثاني عشر يوم التعجل الأول يوم النفر الأول والآخر يوم النفر الثاني هم تكون قاسين في مينان تبدأ ذكر الذي يذكرون الناس المصلة ما يقولون؟ الذكر الناس المصلة نهار العيد نعم الله لم يسمع عبادك أيضا أبقى تصبيحها لكل حال ذكر تي دي بشي بوين تذكروا وحن نرى واحد القيطان الناس منوضون من الروعة في واحد القيطان واندخلان ومشا تديرو واندخلان عيد في المغرب وانتو مرقف ميما هذي اولا ثانيا انتو مرقم حشاج ما كينجاع عليكم لا عيد ولا الكلام مشى عليكم نهائيا الكلام على غيركم ممن لم يتلبس بنسك الحج انتم الآن متلبسون بنسك الحاج عندك الحوايج خرين دابا انت خصك تسنى الزوال باش شي عندك الكبدة ما عندكش هو هذه من البلاها وان كان الحامل فيها هو الخير بغا هو يجمع الخير من هنا والخير ولكن هذا من بلاها الانسان خصو يتعلم انا راه غادي للحج فانا مخاطب بافعال الحاج ما هذوك اللي كيسيف في المغرب هذوك الله يعاونهم في المغرب الله يغفر لهم داكشي تديره. فإذا الشرط الثاني من شروط الصحة فقط هو أن يكون اليوم الذي يصام فيه من الأيام التي يصام فيها وعندنا ما هذا الشروط؟ خمسة ثلاثة الوجوب فقط وجوج الصحة فقط وثلاثة شروط للوجوب والصحة معا هذه أولها ثوث شهر هذا شرط وجوب وصحة معا إذا لم يدخل شهر فلا يجب عليك رمضان وإذا صامه على أساسي أنه يصوم رمضان فلا يصحهم الشرط الثاني العقل العقل المجنون لا يخاطب بصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومن أولئك الثلاث وعاني المجنون حتى يعقل وفي رواية حتى يفيق فالمجنون هذا لا يجب عليه الصوم وهذا بأنه مجنون الصوم كيفاش؟ لا يصيحه منه وخدع صام سنقول للصيام كما صحيح إلا فهم ما اشتنبوله قالوا لي لا يصيحه منه تبييت نية ما المجنون؟ هل منه تبييت النية؟ هذا هو هذا الشرط الثاني النقاء من دم الحائد والنفس الحائد أو النفس لا يجب عليها الصوم ولو فعلت لم يصح منها إذن هذه الشروط شروط ثمانية ثلاث شروط ثلاثة شروط وجوب فقط وشرط صحة فقط وثلاثة شروط لوجوب صحة معا شروط الوجوب فقط البلوغ والقدرة على الصوم والإقامة البلوغ احترازا من غير البالغ والقدرة احترازا من العاجز والإقامة احترازا من المسافر وشروط صحة فقط الإسلام فلا يصح من غير مسلم و. وأن يكون اليوم من الأيام التي يصح فيها الصوم احترازا من العيدين والثاني والثالث من الأضحى وشرط وجود ناصحة معا وهي البلوغ هي ثبت الشهر والعقل والنقاء من دم الحيض والنفس ثم نرجع إليه فقال أوجب بالشهر وباحتلام قصيبه البلوغ وصح بالعقل وبالإسلام ونية هو جعل النية من من الشروط والنية في الحقيقة من الأركان وليس من الشروط الصوم له رقنان النية والإمساك عن المفطيرات وذلك عده هو هنا النية من الشروط ليس بسديد والصواب عدها من من الأركان قانونيه كيفاش هاد النيه ماذا صوم ماذا رمضان الناس النيه في كل صوم ولكن يهجو ان عين الصوم وهل يشترط ان يقول انا انا ناوي رمضان يعني لا يشترط اني اني الفو ربي اناوي نصوم غدا كل اللي لم يتكلم يقول ناوين صوم غدا يقول اناوي نصوم غدا كان اصلا يعني لو قيل له انه يتي الصحار وهذا لو هو هو يلاه يتسحر باش فالجنه اصلا الصبح ورجع الاسد ها هاوي لما لو قلنا له علاش تنتهي ديك الساعه علاش تاكل ديك الساعه هذا وقت المكر اش غادي يقول هما الفقهاء يكرهون التلفظ بها الا من الموسوس الموسوس هداك اللي كيجي له الوسواس تيقول له ما نويتيش تيعاود يعاود مثلا تي غسل يديه غسل فمو غسل نيفو غسل وجهه وجه له الوسواس ما نويتيش ما نويتي والله يا اخواني انا اعرف انسانا يعني ما دى دهر الان ما شفتوش كان يبقى في الوضوء في الساعه و نص ساعه و تي توضى الغسل هداك تما يعني تما سله الله العافيه هادشي خطير ويقرا احيانا يشتد الوسواس بصاحبه حتى يصير كانه صوت يسمعه وابو حازم التمرد قلنا لكم ديك النهار الموضه جا واحد كان من العلماء ما له كلام جاء جاء جاءه الوسواس وبغى جاء الشيطان قال له امنويتي شوتي توضى ويقول هو, هو خطب وقد بلغ هذا من نصيحتك عندما الشيطان قال وقيت فيك ويجب تصحح لي ويجب أن تصحح لي ويجب أن تقول لي يا ربا لا يجب أن تصحح لي يعني هناك شكل مرسوس أهمله لا تقوم به لا تقوم به لا تتكلم معه ونية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنسبه معنى انما الاعمال بالنيات بارك انتما بركه انا بغيت نسمع اللي ما عمرني سمعته ما اللي ديما نتوما رانا عارفكم و اللي جابوني هم معنى انما واش تخا خص الاستدلال بهاد الحديث فهاد البلاصه راه الناس تاتستعملها في الحديث فهاد البلاصه هو ما صحيحش الاستدلال واحد صيفط لي هذا التمر انا بغيتك هذاك الجامع ديال المنزه تيكونوا الناس بزاف وانا بغيت ندي بغيت عدد ممكن من الناس سير دير الجامع دي المنزه ومشالك الساله هو اسميتو انه يمشي من زهره لا ولكن هو ما عارفش فين المنزه ما عارفش كاين الجامع ما سول عليه ما والو دراداني شد الطريق وراه ما غا يمشي غير توصلو متيقولو تولي شي مامنهم تولي شي وامن المنزه راه كلشي فين ما مشيتي راه غا يقدر من هاد الهضره يجي يقول لك ودانك ماشي جامع في غير الامام المدن تبقى داكشي ما ديتي كاع لجر من الكلام سأقول لك ورا إنما الأعمال بالنية ترى النية من العمل لأنه يعني هو أكلام صحيح لكن تعلقوا الإنسان على نفسه بشته يبرر الكسال لا لا شو شو كيفاش كيفاش إنما وعا. أنت بغيت تصغير جليج ديال المرحاة أكرمكم الله طي تجيو لي من هنا وما تقبلش منه يخسر لك وديره يقول لك لا يقول لك جليج ورا إنما الأعمال بالنية أنا لا تقبلين قبل لك هاتش ويتخسر تقول لهم وكيفاش حاجه الله تعالى فيها اي حاجه والمراحل اللي يتقبلش فيهم والدين يعتني به الناس شويه خصو يرتقب به شويه انما الاعمال الدنيا هادشي ما عنده علاقه بان كنتبرعو نديرو ما عنده علاقه هادشي وانا يعني, يعني العام راه ما يكون صحيح حتى تكون مع النينه ديال التقرب انما صحه الاعمال بيثارينية التقرب إلى الله هذا هو الأحديث يعني ما هو واحد يصوم بحال مثلا يكون الفرنساويين عايشين معك في المغرب ويتشوف الفرنساويين مثلا في عمارة سكين في المغربة وبغير يجرب تأوه وما كلاش تأوه ما كفتر ما تغدمت على الشمش ربما مدول وش مقبل أن يكون شيئا هو ما ناوي أسك ولا يصوم وهذا شيئا واحد تقول من فرد أن يكون نواة لماذا؟ نقول أنه لا نية لكم يرون حاتم طائرة كنت تعرفوه حاتم طائم شهور بكرمه وكذا إلى آخره حتى جاءه مرة إنسان تم قصته كل شئ نسقرت لك قصة دبح الفرس دي للرسول الهيراقي لا وقع الناس لا نعرفه لنعرفه شو مثلا واحد المرة أسير أسير مكتف كان حرب وأسر إنسانا من المحاربين ودوها من أسره ذهبوا به إلى القبيلة يطلبون به الفداء انت بغيت يطلق... انتلقوك خسر ديالك تجي وتعطي الفديا باش نتلقوك ولكن ما هو ما كنشي واحد يعني لم يجد من يرسل الى قبيلتي ليخبرهم بانه مأسور ليطل... ليفكوه شكو لي دايز؟ دايز حاتم طائي هو يقول يا ابا عبي انقذني مما ترى هو يقول حاتم طائي لي ليتك ما ذكر تسمي لان لما ذكرتيني مين كنش نمشيو نخليك التقالحاتين الطايره شي نهار جا عنده شي واحد وطلب منه يعتقو وخلاه ولكن راه ما عنديش باش نفق كذابه يدير غادي ندير انا راسي في وجلسه في القيد في مكانه وطلب من قبيلته هو اللي يفكوه ها شحال شاهد ليا شحال الانسان كي ف هو هو كل اللي غيتزوج حتى من ملوك العرب خطبها تقدم اليها هو واثنين من سادات العرب ايوا هي جاوه الناس كلهم كانت لهم كل واحد يقول لي شعرا صيف يوصف لي راسه بالشعر مزياش جات تجي تخطب شي وحده تقول لك لي راسك باش يهاك في واحد تبدا شي حاجه ديال حاتم طاي <تصفيق> <تصفيق> فكل انا, أنا نسيت الابيات المهم احتف الله يقول لها حاتم طاي امويه اما امويه اما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهه هزهج ابيات هي سميتها امويه ديك المراه تيقول لها امويه كذا امويه كذا امويه كذا تذكين لها غير على صفات الكرام اللي حتى لو لو استنطقت الاشجار والاحجار لانطقت بكرام حشم الطي فقالت قال لها انهار المهجير الواد اما مانع فمبيد ما نعطيك باش تنقيت منك وإما عطاء لا ينهنهه الزجر تحجمت حبسه وتجوجت به يوم. وبعاشت مع ذلك العيشة دي المكين ميت كان هي نيز هي أردت واحد للمرة واحد, واحد لحاديثة وقعات في, في ليلة من ليالي الشتاء المطيرة وجزيرة العربي جزيرة بردها قارث وإذا انضاف إلى البرد أكلت الأكل المتيادك فالمراء ف... يعني... سبحان الله, الله تعالى كان يوفقه حتى في الجاهلية الع... العقيلات للكورة معها عقيلة بنت ماليك وعقيلة وكذا وما عليك تقبل شغف العيش لحسن الأحدوثة العرب كانوا قوما يحبون حسن الأحدوثة غير يبقيت تكلم عليه بيخير الأعشاء لا لا جنا عليه باه قال له انت لا تساتلني في ارض ابا لماذا لانه كان يسرح ليه الجمال ديالو الدربه قي عشان يكون مشاهر ومره ثلاثه من الشعراء مشهورون في ذلك الوقت فقال له يا غلام واش كاين لبن قال له قلتو كيحس من اللبن الجمال ديال باه تيسرح تبح شي ثلاثه لا هما غير ثلاثه ديال الناس يعني راه غير فخد ديال, ديال, ديال, ديال, ديال سوف يكفئهم يجب أن يكون لهم العرب هذه أخلاق العرب هؤلاء كآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامية ومشي بحل لي ف... ف... كنا في كندا ووحد وحد... سيد معنا قرسين عندهم تأشياء ووحد نرى بالحقيقة هو شيء واحد الذي عايش بزاف تماما بحل أننا بدأت فقب الحرارة المغربة وليه برد شوية نحن ذاك ما تنقفلوا عليها ولا نقول عليه ويقول لي باتي في السرليات ويقول لي بلجو اللي احنا فيه قال لي يرى واحد مرة هو وامشاء مع أصدقاء العمل عرضو عليهم واحد الكنادي عرضو عليهم وهذاك الكناديز عمام واحد لها إلا راقية ما اختار الناس هدوتي اسمه العرب لانتقار عنا دعوة النقرة ودعوة الجفلاء دعوة الجفلاء يتوقف عليهم في الجنة يقولوا معا الناس يلا تبقتل دعوة الجفلاء نحن في المشتاة ندعو الجفلاء لا ترى الآدب فينا ينتقر و المهم نقر لهم هذاك الكندي اللي غادي يجي جينتا جينتا و كنجمعوهم هاد المغاربه واحد اطار تماك في الدوله الكندية عنده واحد المستوى راقي الى دكتور هو اللي كنت معاه و قلت لكم انا راه جاني بارتي شويه كنمشينا تردين كلينا الحلوى شربنا المهم سالينا مول الدار تاتدور على شي ورقات لقى فيهم واحد العدد هذا صاحبي المغربي لقى واحد العدد فاش شفتني ديك الوقاه قلتو فهاد العدد قال لي واش نتا تخلص واش نخلص انا ماشي معروض انا راه قاعدو نعرضو كل ما يخلصو انا عرفت عليك و يخلص عليك كل انا دابا مقلق كيفاش نتا و الا غير تعرض عليا باش نخلص على راسي باش تخلص مني ما تعرضش عليا نتوما تجي تضحكوا لي غريبة المرة تجيوم غريبة كيفاش غتستغرب من هادشي راه شي عادي طبيعي فإذن قال لي لأ شوف هذا يعني باش تعرفنا وضع اللي هنا فيه يعني يرى إلا بنت غير بانة برنامج داخل ورنا سخون ولا غير ما بطيش تنعض الحمدر شوف معا من العيش حاتين الطائق أمراته مران لم تجد ما تطعيم أولادها فجعلت القدر على النار وملأته ماء وجعلت فيه حجارة علاش؟ لكي ي... يظن أولادها أنها تتبوخ لهم أكل وغادي بقوة تسينها ها مطابها ما زال مطابها ها مغادي طيب ما زال مطاب احتيدهم ناس ونعسون نعسون الولاد تكاتي هي نعسات تكاتي تكاحت انطاري بتي قلت لها تعيط علىها وهو هاموياء وهي لا تجيبها وهي تسمعها وتقول انهم تنعت عن اجابته ليغنه وانها نامت لانه يلا ضمن انه راه بقى في قوره الجوع في قاقه تلقى فيه الحال وهي ما تبغيش ان راه يلقى فيه الحال دارت براسها نعسات اخلاق عجيبه هاد راه اخلاق عجيبه جدا منين دارت براسها نعسات حتى هو تك كان راه نعسات في وصف هاد الليله كل شيء صمت كل شيء سكت يجي واحد المراه من الدوار يا ذا حدي من لابنائي راه ولدي يتدااغون جوعا او يا فقام وقام الى فراسين له لا غيرها ماشي هذيك ذبح القيصر هذه يمكن الحاج تبقى ديما ديما يذبحوا في هذاك الفرس مسكين هم. فذبح فرسه وأشعل نارا ووضع اللحماء يشوع شوية هو يشوف هادوك تي يكلوه وقال المراتوه نضي وفيه قيمة دي كده هذا شيء تتباح للحم وجود نضي بكل ثم نظر فقال أنتم تأكلون وأهل الخذاء نائمون إن هذا لهو اللؤم أنتم تتأكلون نزيل الدوار قعنا عسين فطاف على قبيلته خيمة خيمة يوقظهم ويقول اقصدوا النار سيروا النار راكين ثم يتكر قالت زوجته وجا انتبذه وجانبا يقسم ويطعم وما ذاق منها ذواقا وكان هو أشدهم جوعا هذه أماوي إما مانع فمبينون واما عطاء لا ينهنه الزجر ابو الاسود دؤلي عرفتو هذا كان من العلماء ومن اصحاب النحو من اصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان يرمى بالبخيل كانوا تيقولوا ليه الناس انت بخيل واحد النهار جاء عنده واحد قال ليه لقد اصبحت حاتميا الملهب كيفاش حاتميا مدام وانت بخيل وهذاك كريم كيفاش قال ليه علاه ما سمعتي قول حاتم <تصفيق> <تصفيق> ونيه ولكن لتكون هذه النيه اعتبر اشترط لها شرطان وهذان الشرطان متحدث عنهما ان شاء الله في الدرس القديم نترك واحد الوقت ان شاء الله الاسئله التي قدت